وسلم وبارك عليه ولاله ولقد اتصف صلى الله عليه وسلم من معاكم الاسلام بما تليت عن كتابته هجوم الاوراق كان صلى الله عليه وسلم ارسل الناس خلقا وخلقا واولهم الى مكان الاخلاق شرقا واوسعهم بالمؤمنين علما ورفقا فالعقد المحتوي على المعنى الجذري اذا دعا كل السنين اجابه حجابه معجله وهو الاب الشفيق الرحيم لليتيم والارمله وله مع سهوله اخواته الهيبه القويه التي ترتعد منها فرائف الأبوياء من البنية ومن نشر بيده عصر بالسرخ والمنازل وبعرف بكره تطيبت المجالس والمحافل فهو صلى الله عليه وسلم جامع صفات السمائية والمنزل ويسجد في قلبه وخلقه باسرق خصوصيه فما من خلق في البريه محمود إلا وهو متلقى عن زيه الوجود اسمع تقي وسن الحبيب وشانه وله العلا في مجده ومكانه صفع الجنفت على مجلها أخذت على مجلسها بعناله وقد انبثت القلم في تدويه ما أفاد العلم من وطاع المورس النبي الكريم وحكاية ما أسرم الله بهذا العذر المقرب من التجريم والتعظيم والخلق العظيم فحسن لني أن أمسك عدة الأزام في هذا المكان وأزرع السلام على سيد الأنام <تصفيق> وبدأك يسر الختم كما يسر التسليم عليه أفضل الصلاة والتسليم